سبح لله ما في السماوات وما فِي الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر مَا غنَن تُم أَي يَخْرجُ وَوَُّ أََّهُ مانِعََتُم حُصُونُ مِنَ اللَِّ فَأَتَهُم فَأَتَهُم اللهَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَثِبوا وَقَلَ فَفِي قُلُ بِهمُ معَبَ يُخْربونَ بُيوتَهُ بِأَذهم وَأَيذِمؤمنِنين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 رولا ومن يشاء فإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْذِلَ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 إماجِين الذيينَ أُخْرجُ مِن ذارِهِم وَأَمم يَدتَعونَ فَل مِنَ اللهَِّ وَدِواد وَيَصُرون وَيَصُرونَ اللَّ وَرَسُول أُلائِكَمُ مُ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 وَيُؤْثِرُونَ على أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبخونا بالإيمان رَبَّنَا أَوْزِعْنَا أَنْ نَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالِدِينَا وَأَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ رَبنَ إك رَأُوفُ رحيِيم أَلَم تَرَائلََّين لاَا فَقُ يَقولونَ لإخواانهَِّذينَ كَفَعوا م أَهْدكتابابِلَ إ أُخجتُم لا يَخ لِن أُخِْجتُم لَخج معكُم وَلَا نُطيع فيِيكُم أحدًا أَبد يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ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 لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تَشَتَّتَ بِهِمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّ لا قَوْمًا لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 لأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا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 إِن كُنتُم خَرَجْتُمْ جِهادًا فِي سَبِيلِ رَبِّي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَأٌ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يقصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا إذ القَاوا لِقَوْمئم إ بُ رَآاءُ مِن كُم وَمَِّ تَعبُدونُونَ مِن دُون اللهِ كَفَر الن بِكُمْ وَبَدَا بَينَناَا وَبَينَكُمعَدَوَةُ وَْبَوْضَّ وَأَبَد وَبَدَ بَنناَا وَبَنَكُمعَدَوَةُ وَْبَوْ الضَُّ أَبَدًا حتىَةُؤ مِنُ بالِله وَحدَمُوا إِللاا قَوْلَ إ الرَاعِيمَ إَِّا قَوْلَ إذ رهِيمَ لِأَبِيهِلَ أَسَوْفِ رََّ لَكَ وَمَا أَملِكُ لَك مِنَ اللهَّهِ مِ شيءَيْ رَبَّّنَا عَْكَتَ وَكَلنَا وَإِلَكَأَنَبنَا وَإلَكَ المَصيل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 وَمَنْ يَتَوَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَاذَيْتُمْ مِنْ أُمَّ وَدَّهِ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمُ الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسقوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا, وظاهروا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْوَالِمُونَ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله عالم بايمانهن فان علمتم انهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لاَ هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوا حُبَّهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ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 فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتل وَلَا يقتل ما اولاده ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصينك ولا يحصينك في معروف فبايعهن ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره وقد يئسوا من الاخره كما ياسى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 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَمَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوسٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ بِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ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 وَمَنْ اظلم ممن افترا على الله كذبا وهو يدعى الى الاسلام ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم يريدونَ لُطُ فئُون يريدونَ ليُطُ فئُون رَله بأَفوهم يريدون ليُطُ فئُون رَلهِ بأَفْواهِم وَلهَّ موتٍ مُنُوده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 تُنْذِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَوْمَ يُلْقَوْنَ فِي الْجَحِيمِ وَيُدْخِلُونَ الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُدْخِلُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواليين كما قال عيسى بن مريم للحواديين من أنصار إلى الله قال الحواديون نحن أنصار الله فَأَمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إصرائِيلَ وَكَفَرََّّائِفَ فَأَْ يَدَنََّلَ آممَنُوا عَلَ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُ واحِلين بَالْحَمْدُ للِلَّهِ رَبِْ الْ العالممِين أَ الرَّحْمَنُ الرحيم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 اُلیہین إن دون جام تم املیا الیل جا تو ان کم اولی الیل نرسی پتم پتم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 قل ان ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون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 وإذا رأوا تجارة أو لهول فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله رب العالمين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 اِذَا جَاءَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لكاذبون. إاتَّخَذوا أَمَا لَهُم جَُّةَ فَصدّ عَن سَبيل لللههِ فَلَهُمْ فَصدُّ عَنْ سَبلِ للل إِهُ سَ أَمَ كَوا يَعمَلُون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 يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون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 هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَمِنَ اللَّهِ خَذَائِمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَرْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاتِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِنْ أَرَادَ قَوْلَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ فَيَقُول رَبِّ لَ لَا أَخفَرْتَنِي إلَ أَجَلِم قَرِيبٍ فَأَ الصََّّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّال يَعِييل وَلَي أَخِِرَ المَّ نَفْسًَا إذَا جَ أَأَجَلُهَا وَملَّهُ بِمَا تَعمَلُون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 فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغن الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا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 فيها امهال خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها اولئك اصحاب خالدين فيها وبئس المصيد ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرتول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتركل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا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 إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُواهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 لَا ذِكۡرٌ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡءَاخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّنْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّا إِيَّ إِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنِّسَائِكُمْ من إِنِ اغْتَبْتُمْ فَعِدَّتُمُ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 ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرًا أَسْكُنُوا مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن مُجَدِّكُمْ وَلَا تُضَارُّوا ولا تظلموا الروح ان لتضيقوا عليهم وان كن لهات حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإِنْ أَوضَنَ لَكُمْ فَآتُ نَّأُجُورَون وَتَّمْ يوبَينَكُن بِمَعْرُ وَإِن تَعَ سَعْْتُم فَسَتُضِعُ لَ أُخْرىَ لِ فِقُذُ سَعَاتٍ مِن سعته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 رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمنون أن يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين, خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبدغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَثَرَنَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَوْحَى اللَّهُ وَأَوْحَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرُفًا فَبَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ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 كُ أَزْواجًَا خَيرَ مِنْ كُنَّْ مُسلْلمَاتٍ مُؤْمِنَاتِ قانتات قانتات كارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نار ووقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يَعصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورٌ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا أَسْمِنْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُبْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ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 فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ مَا مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ وَقِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَت رَبِّ بِنِي لِي عندك بيتا إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِلِّي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ يُنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وكتبه وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ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 ولم يلد ولم يولد ولم يكن لأوكوفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في من وَقِنَا وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديك تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم أبلنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم إنك عفون تحب العف وفعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تَهَوَّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَمَتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا أَبَدًا مَا أَحْيَيْتَنَا وَجَعَلُوهُ وَالِدًا مِنَّا وَجَعَلْتَ صَخْرًا عَلَى مَن ظَلَمَنَا وَمَنصُورًا عَلَى مَن عادَانَا وَلا تَسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لا يَخافُكَ وَلا يَرْحَمُنَا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يذارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراح اللهم اختم لنا شهر رمضان بعفوك وغفرانك والعتق من نيرانك اللهم اجعلنا نخرج منه بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور اللهم أعد علينا رمضان سنين متتانية ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصادنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم ثبتنا به عند السؤال اللهم آنس به وحشتنا في القبور اللهم أسكننا به الحلل اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمة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 اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا اللهم يا مصرف القلوب والأنصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر